ذالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ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 عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّن أَهْلِ الْقُرَى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 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَالِّينَ آمين. بسم الله <تصفيق>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 وسخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي لَيْلًا وَنَهَارًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ أعناب وذرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يثقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُهُمْ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو مُوصِرٌثٌ مِنَ النَّاسِ عَلَى ظلمهم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 الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء مَن أَثَرَّ القَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَذَارِبٌ لَهُ مُعَطَّبَاتٌ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 وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلٍّ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَشِئُ السَّحَابَ ثِقَالًا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ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 لا يَسستَجبُونَلَهُم بِشَيْئٍ إَِّا كَبَ صِِْكَ الصَّي الم إِ يَبَلُ غَفَ وَماَاهُ وَ بِذَ لِغِ وَمَا نُعَ أُلْكَافِرينَ إِل فيِي وَل وَلِله يَسجُدُمًا السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور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 أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ غُلُو الْأَلْبَابِ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 والَّذينَ صدَعْرُ بتِغَو أَوجِهِ رَبّم وَأَقَامُ الصَّلَةَ وَأَنسَقُ مَِّا رَزَقُناَاهُ وَأَن فَقُ مَِّا رَزَقُناامُ صِوَو وَعَلَانِيَةَ وَيَدْ رَعُونَ بِالحَسَنَةِ السيئة اولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب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 أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبتق الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْذِرَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِّهِ قُل إِنَّ اللَّهَ يُظْهِرُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم 118. ألا بذكر الله تطمئن القلوب 119. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كَذٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريب من دارهم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 فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ فَتَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن الثبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم إِنَّ اللَّهَ مِن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُؤْكَلُ مِنْهَا دَائِمًا وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ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 إليه أدعوا وإليه مااب وكذلك أنزل الله حكمًا عربيًا ولئن اتبعت أهواءهم ولئن اتبعت أهواءهم فَدَ مَا جَ أَكَمِنَ الععِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهَّ مِ وَلّ وَلَا وَوقُ وَلَ قَدَ أَسَل المَُوسُ لَِّ قَضِلِكَ وَجَعَنَا لَهُم أَزوَ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 وَإِنَّ مَا نُذَيِّنُكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البلاغ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيحُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ مَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُنَّ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبَ الذَّامُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُمُ سَلَامًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابَ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 إتابابُ أَ زَلناهُ إلَكَ للتُخِرجًا سَمِنَ الظُلماتِ إلىلَ النُورِ بِعِذنِ رَّم إ صِراطِ العزيز الحميد أَ اللهَّهِ الذي لَهُ مَا فيِي السَّموَاتِ وَماَا فيِي الأود وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ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 وقال موسى إن تكفوا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد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 بَيِّنَاتٍ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرسِلْتَ بِهِ وَإِنَّ مَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ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 قالوا ان انتم الا بشاء مثلنا تريدون ان تصدوننا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم ان نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ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 ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ وَٱتَّفَتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمُمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَمَالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنِّي يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا لكم تبعا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْعِمُونَ عَلَيْنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ شَيْءٌ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءً أَلَيْسَ مَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيص وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ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 فَرِيقِيَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَأْتِي نَجْلِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ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 فْ تَ رَرائلَ الذيينَ بَدللون يِحمَكَ اللهَّ كُفْرَ وَحَلُّ قَوْمهُم دَرَ البَواض جَهَن مَا يَصْلَونَهَا وَبِسل القرال وَجَعَ لِلهِ أَن دَذَ ل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 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ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 ان الن انسان لظلوم كفار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَذْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا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 رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ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 مُطِيعِينَ مُقْنِعِ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرْ إِنَّ سَيَوْمًا يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ وَلَّوْا رَبَّنَا أَخَّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبُّ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ من زَعِيمٍ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 وَقَادِرٌ مَا كَرُمُوا وَعِندَ الله مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَال وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَال فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ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 سرابيلهم من قطران وتغشى أوجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ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 ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من وليت ولا يعز من عاديك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 اللهم إياك نعبد ولكن نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونغشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق إلى أنا تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجود وجامك أعظم الجام وعطيتك أفضل العطية وأهناها تقاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحك قول خائر اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا. يا مغيث أغفنا يا حي يا قيو برحمتك نستغيث أصلح لنا شهرنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقادموا إلى نظواتك وجناتك ولا تجعلنا ممن تبعه القرآن فسج في قفاه إلى النار اللهم اجعل القرآن حجة لنا ما علينا اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا اللهم ارزغنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم بلغنا ليلة القدر واكتبنا فيها من المقبولين اللهم وفقنا للطاعة فيما بقي من رمضان وفقنا للقيم وقراءة القرآن اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وارضوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التوام الرحيم